بسم الله الرحمن الرحيم الحمد <سؤال> لله الذي لغيبا في الزمارات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم القدير يعلم ما يبت في الأرض وما يطرج منها وما ينزل من الزمار وما يعود وَوْضِحِ لَنَا سَبِيلَهُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَشْفِعُنَا السَّاعَةُ وَلَوْ كُنَّا فِي الضَّرِيرَةِ شَهِيدًا نَّحْنُ عَالِمُونَ الظُّلُمَاتِ لَا يَحْدُثُ عَنْهُمْ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ بِسِرِّهِ وَأَخْرَجَ الْحَقَّ ولا أغفر من ذلك ولا أرى أكثر إلا في كتاب مبين ليجزينا الذين آثموا وَالَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي آيَاتِنَا مُؤْمِنُونَ أُولَئِكَ هُنَالِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ رضاق العزيز الحميد وقال الذين اخفروا أن نذلكم على أدريه ينفعكم ينفعكم إذا مزقتم كل ممزق أفترى عن الله كذباً به جنة بل الذين لا يؤذنون بالآخرة في العذاب والطلال الفعيد أفلم جروا لنا الزمار بين أيديهم وما من الزمان لا نخفيهم <تصفيق> الأرض أو نصطن في فَأَخْرَجْنَاهُ وَالَّذِينَ آتَوْا عَلَيْهِ عَذَابًا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْزِلُ بَيْنَ يَدَيْهِ ابْنَ رَبِّهِ وَمَن يَرِثُ مِنْهُمْ هَنَاءً فَمِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَنَا مَا يَشَاءُونَ مِنْ مَحَالِ جنة ويعين يمين وشمال كلوا بالرسل ربكم واشكرون بلدكم طيبكم وصفكم دفور فأعطوا بأرض العلم وبذلناهم وبذلناهم بجنتين جنتين ثواتا ببوش طوضا وأسلموا وَمِنْ قَبْلُ كُنْتُ قالوا إن قالوا بعد قالوا قالوا بعد قالوا الحق وهو هو العلي الكبير ولا ترفع الشبع آمين حتى اذا فُتِعَ عن ماذا وإن أكثر من الناس لا ويقولون متى على الوعد إن كنتم قل لكم عاد يوم قل لكم عاد يوم لا عنه تامعا ولا وقال الذين كفرون مؤمن في هذا القرآن ولا في الذي بين يومين ولم ترى هائل الظالمون منبوثون عن ترسهم يرجع بأخهم إلى بعض للطول تقول الذين استطعفوا للذين استكفروا لو دعا أنتم لكننا قال الذين استكفروا للذين استطعفوا أنحن قددناكم على المدى بعد إن فَاسْكُنُ الْمُدْرِمِينَ وَطَغَى الَّذِينَ تَطَغَوْنَ إِلَّا بِأَنَّ الذَّكَرَ فَالْمَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَالْمَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَدْعُونَنَا أَنْ نَكْفُ بِاللَّهِ لَهُمْ أَنْ رأم العذاب وجعلنا الأطلال في أعناق النَّبِيِّ كفروا هل يُجْزَوْنَ إلا ما كَانُوا يعملون وما أرسلنا في طرية من نذير إلا قال قُلْ إِنَّمَا بِأَمْرِ رَبِّي أَمْرُهُ ثُمَّ كَفَرُوا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ مَالًا وَأَعْنَاتُ وَبِأَنَّنَا مِنَ الْمَوْعِدِ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَرْزُقُكَ مِنَ الْأَرْضِ أكثر الناس لا إكثارا إلى يحضون وما أموالهم ولا حنادهم في التي تغضبهم عند لعطفك إن من آمن من آمن وعمل صالح فهؤلاء عبادون، وهم بالغباد عابدون، والذين يكمل فيهم <تصفيق> آياتنا عادلين عَامُوا فِي آيَاتِنَا مُعَادِيبِينَ لَهَا رَأْيَ كَفٍّ الْعَذَابِ مُضْطَرِبٌ وَلَئِن عَلِمْتَ أَن تُصِيبُ الذِّكْرَى مَن يَشَاعِرُ وَمَا مِنْ وهو يخيبه وهو قيم الضابتين ويما يحشر جميعا ثم يقول بالملائكة هؤلاء يا هم كانوا يحرمون طاروا سبحان طاروا سبحان أنت ورينا من دمرهم فالتعنوا يعطون الجن أكثر منهم من نؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا طبعا ونقول إن لم نظن سوء عذاب النار التي كنتم بها تكسبون وإذا تسلى عليهم هل يأتنا بيناك ورغوا معناها إلا يريد أن أريد أن يضدكم عما كان يعبد آبابكم وقالوا ما هذا إلا إذ مستوى وقال الذين كفروا للحظ لما أجابهم إن إلا وكان أغسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلقوا معشارتان آسين لهم فكذبوا فكيف كان نكير قل إن لا اله الا هو ليكون بواحد ما اطاح بكم الجنن ان غنا فإن أدت عذاب شديد قل ما تألتكم من نجر فهو لكم إن نجري إلا على الظاهر وهو على كل شيء شديد وإن ربي يطبق بالحق علىه شاء الحق وما تبذل الباطل وما تعيد قل إن طلدت فإنما على أمني وإن اهتديت فكما نوحي بين أصبي إنه سميع طريب ولو من مكان قريب وقالوا آمنا به وأن ألموا التناوش مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويغزقون بالغرب من مكان بعيد وَحِينَ أَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَا بَايَشُدُونَ كَمَا قُلْنَا فِي كَمَا قُلْنَا فِي أَشْيَاعِهِمْ يَرَوْنَ كَانُوا فِي